ايه طالما قروا هاي ثانيه المفتاح هيو من الشوارع اللي طلعوا بالصورات تبعك وفرديك فينا تطبيق تاعي عليك لما كان ناجي على نازو وانا قبال السندى انا نسلم الغالي من صنياتك غالي ويسري ما تنسى عن الطاره فيك غيرولو اريد ابلك تلوح في فيني غيرها مقا غيرنا من هادين سام عشان الطار فالرابع من هذا سنكا يجوز الممنوع من خيوزه رفرت نزدت لازمان هاتي نوبو في العقلي إريد زوار مفاجتنا أبحثي زوار مخيفتي ويسمو تريد زيضا غمر طاوم لذلكي هنقول من في الخاتس تبتن خيب هرية انا ناتني ذا يعني نزيدها دوزي في سيرو ليه فتركسان غلط هو لا طشره قريتوا باللابو زايد اللي ورزات نوريسوي سونا يد نورو بزاف اللي سي فتنا في زوار الخطيه تي دير رجعه وين الزاهي قال توندي المظلمه اللي سينشا فترتيب الله قد ايه يعني كثر القوليه ان وفراعي في الزوية ومحديتك الزينزي خليلات مقرفة من الفضيلة في هذا ولكن من القربي اهضا قد زوات تنفي لازني وآمرت بنا آذيكات الزنيا حسنة وفي في الحسنة وفينا الله أبقى أمطل على سيدنا وكما نأذيك أبقى سرودك النبي في I